ثمانية. سمع للحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك نعم يا طلاب الآن سأسألكم سؤالا متى وأين ولد الشاعر محمد عاكيف؟ ولد شاعرنا العظيم في إسطنبول سنة 1873 ميلادي هذا صحيح، شكراً وأي اللغات تعلم محمد عاكف أرسوي؟ تعلم محمد عاكف اللغة العربية ودرس أيضاً الفارسية والفرنسية شكراً يا مريم يا أستاذي، شاعرنا عاكف بذل جهده للحفاظ على الأخلاق الإسلامية ووحدة الوطن وهو كاتب نشيدنا الوطني أيضاً ولذلك نقول له الشاعر الوطني ممتاز يا سليمان يا أستاذي هو مشهور بهبه للإسلام والوطن أنت على الحق يا عبد الله كان يحب الوطن والإسلام أكثر من كل شيء نعم يا طلاب سنستمر بعد الفاصل